الوحدة الثانية التسوق الدرس الأول في البقالة واحد استمع للكلمات التالية وأعدها ثم اكتبها في دفترك جبن عسل بيض زيتون حليب دقيق شاي سكر عصير شوكولاتة آيس كريم خبز